من الشيطان الرجيم. بسم الله الرجيم تلك <تصفيق> الأمر سبحان الله عما يشركون سبح له ما في السماوات ونور وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم والله الغالب və Allah يُثْنُهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ